أصلا صلاتك على الميت فائدة لك قبل أن تكون فائدة الميت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتبع جزازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان من الأجر قيل يا رسول الله وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين في رواية أخرى كل قراط مثل أحد يعني مثل جبل أحد فعندما سمع ابن عمر بالحديث ضرب بالحصر الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قرارات كثيرة ولكن انتبه انتبه إلى النية في صلاة الجنازة لاحظ في الحديث من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قراط يعني لو أنه اتبعها ليس احتسابا للأجر ولكن لأنه كان مع أهل الميت ففعل مثل ما يفعلون أو أنه استحى أن يكون الوحيد الذي لا يصلي فصلى معهم هذا لا يحصل على القراط